ذلك جزاءهم بأنهم كفروا بآياتنا وقانوا أذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أذا كنا عظاما ورفاتا أيننا لمبعوث سنا خ القم